ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا ثقكم الطور خذ ما تيناكم بقوة خذ ما تيناكم بقوته وذكوا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ تُمْنٌ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبِتِ فَقُلْ لَا لَهُمْ كُنُوا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 قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين